كلا بل يحبون العاجله ويذرون الاخره وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقيب وَقِيلَ لَمَرُوا قَضَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ قَلْتَبَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمَسَاقِ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ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 رَجَعَ عَلَيْهِ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ أَتَ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَادٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَذَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَحْلَقْنَا